بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءه لتفسير القرآن العظيم للمساء الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز نوسى حفظه الله تعالى قول آخر قال الحافظ رحمه الله قول آخر على وجه وإذا النفوس زوجت نعم. نعم قول آخر في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال ابن أبي حاسم حدثنا علي بن حسين ابن جنيه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعة ثنيه ابن خرار عن أسعى عن أسعى عن أسع... عن أسع... ابن نعم فرار... عن جعفر عن... عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسين ويبن من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون سنة فينبت منه كل خلص بلا بلي على سهل او خير او دافه ولو مر عليهم مارهم قد عرسهم قبل ذلك لعرسهم على وجه الارض قد نبتوا ثم تبخد الارواح فتزوج الاجساد فذلك قول الله تعالى واذا النفوس زوجت وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبيل والشعبي والحسن المصري أيضا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبداء وقل زوج المؤمنون بالثور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكام القرطبي في التذكرة وقوله تعالى وإذا الموضة سئلت بأي ذنب قتلت هكذا قراءة الجمهور سئلت والموضوع. هكذا قراءته ولا قراءه يوجد همزة على الصدر نعم في الشعب قراءه ولا قراءته قراءته الشعب بعد الشعب قراءته طيب في نصف هكذا قراءه قراءه الجمهور نعم هكذا قراءه الجمهور سئلة والموعوده هي التي كان اهل الجاهليه يدفنها نهف التراب كراهيه البنات فيوم القيامه تسال الموعوده على اي ذنب كتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فانه اذا سئل المظلوم فما ظن الظالم اذا وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا الموعوده سئلت اي سالت وكذا قال أبو الضحاء سألت أي طالبت بلعيها وعن سدين وقتال مثله قال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما, ما بعد قال شيخنا سلم الله على خراة ابن عباس وإلى الموجودة سألت هذه الفراءة ليست متواترة وليست شاذة أيضا فهذه الخراءة لا تعرف لا في المتواتر ولا في الشاذ ليست الفراءة نعم وكان انتهت للمشيخنا وكان الكفار يدفنون الأطفال الصغار لسببين الأول الفقر إذا جاءهم مولود ذكر أو أنثى ربما يدفنه خشية الفقر والثاني يدفنه خشية العار إذا جاءه بنت فهذا بالنسبة لهم عار يعني عين كبير والعياذ بالله كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يعني يختبئ من سوء ما بشر به أن على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزيرون فكانوا السنون يأتي بالطفل الصغير بعدما يولد اول ما يولد ياخذونه ويحفرونه حفره ويهدلون عليه التراب والعياذ بالله من في منتهى القسوه إما خشيه الفقر اذا كان ذكرا او انثى واما خشيه العار اذا كانت انثى والعياذ بالله وهذا من الكبائر ولما سئل النبي عليه السلام عن العزل قال ذاك الواد الخفي اذا عدل الإنسان عن امراته خوف الفقر فهذا الوعد الخفي وبعض الناس اذا جاءه مولود هو في بطن امه يقتله تاخذ ادويه لنزول هذا الجنين او تسقط الجنين بضربة او باي طريقه بدواء او ما شابه ذلك وهذا كله من قتل النفس المحرمه واذا كان الطفل قد كون يعني إذا فعلت المرأة أو الرجل ذلك بالجنين بعد أربعة أشهر ما حكمه وما ذيته حكمه أنه من الكبائر حكمه أنه من الكبائر وذيته ما هي حكم هذا من الكبائر اذا كان قد نفخ فيه الروح وهو جنين في بطن امه اكتملت خلقته فهذا من الكبائر وديته لا مئة ناقه اذا نزل وقتلوه بعد نزوله ففيه مئة ناقه اما اذا نزل وهو جنين في بطن امه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غره عد او امه يعني يعتق عبد او امه مقابل هذا القتل لهذا الجنين ولا انزاله حتى ولو قال الاطباء انه سينزل مشوها كما اتى سماحه الشيخ الباز رحمه الله لا ينزلونه ايضا لماذا لانه ولانهم قد يخطئون وقد يعاديه الله عز وجل قبل نزوله بلحظات كما يفعل بعض الناس من التساهل في انزال الجنين هذا من الكبائر لا سيما اذا كان خوف الفقر الله جل وعلا قال وان خفتم عيله يعني فقرا شديدا فسوف يغنيكم الله من فضله انشاق والانسان في فضل امه يقتفى ورزقه في الصحيحين الحديث ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في فضل امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون فضغه مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابه اربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي هو اسعد فقبل ان ينزل الإنسان من بطن امه مكتوب له رزقه فلا يجوز ابدا قتل الصبي خشيه الفقر والله هو الرزاق وما من دابه في الارض إلا على الله رسوله وأما حديث جابر بن عبد الله الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا إذا كانت هناك حاجة كان عندنا الآن حديثان سئل صلى الله عليه وسلم عن الحج تعرفون العزل والله أن جامع الرجل ماءه فاذا فإذا جاء عند إنزال الماء الذي يخلق من الإنسان المني ينزل خارج الفرج فهذا سئل عنه النبي عليه السلام والسلام مرة قال ذاك الوعد الخفي يعني قتل الجنين وقال جابر بن عبد الله كما في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل فالحالة الأولى محمولة على ماذا الوعد الخفي إذا كان خوفا الفقر أو العار والحالة الثانية محمولة على عند الحاجة إذا كان هناك القفل ما زال صغيرا ولم يشفت من مدة الرضاعة ويخشى عليه وضعيه البدن يجوز بإذن الطبيب وإذن المرأة لابد أن يستاذن زوجته في ذلك لأن هذا من حقها إن زال فيها هذا من حق تتمتع به فلا يجب ان أن يعزل إلا بإذن زوجته وإذا عجر واذا عجر بدون تغيير الجلس فهذا محرم ومن التعدي على حقوق العباد ليش كان افضل اولى نعم فقد وردت احاديث تتعلق بالمرووده فقال الإمام احمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا حدثني ابو الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن <تصفيق> قال محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عبده عن عائشه عن جده عن, عن جدامه بنت بيهم عن جدامه بنت وهب عن جدامه بنت ابنتي وهب بنت وهب اخت عكاشه رضي الله عن عكاشه اخت عكاشه جدامه وعكاشه اسمع نعم اسمع فيها قوه جدامه وعكاشه نعم عندي جدامة نعم عني جدامة نعم جدامة كنت أهره نعم قال حضرت رسول الله حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت الغيلة نعم والغيلة هي حمل المربع. حمل المرضى يعني ان تحمل المراه وهي ترضى صبيا لها لانهم كانوا يقولون حليب الحامل يضر الصبي ولكنه في الحقيقه يضر او لا يضر لا يضر لان هذا من رزق الله وقال هذا عند الناس اليوم ان حليب او لبن الام التي ترضى صبيا اخر اذا حملت يضر لبنها هذا الصبيار خطا ليس لصحيح لان هذا رزق ساقه الله لهذا الغلام في ثدي امه من بين لحم ودم ومن بين فرط ودم ينزل حليبها نقيا لهذا الطفل رزق من عند الله سبحانه وتعالى نعم فحليب الحامل لا يضر الطفل الذي يرضع نعم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الزيلة فهضرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون, فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضروا أولادهم ذلك شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخطيب وهو الموؤود السبلا ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المكرئ وهو عبد الله بن زيد عن سعيد بن عبيد زيد. وهو عبد الله بن يزيد نعم. عن سعيد بن ابي ايوب ورواه ايضا ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن اسحاق زي اللحيني عن يحيى بن ايوب ورواه مسلم ايضا وابو داود, وأبو داود وابن ابن ذي والنفائي من حديث مالك ابن انس ثلاثه عن ابي الاسوه به وقال الامام احمد حدثنا ابن ابي علي عن داود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي عن سلمة ابن يزيد عن سلمة ابن يزيد الجعبي لا سلمة عسلمه ابن يزيد الجعفي الجعفي الجعفي نعم <متحدث> ف انطلق انا واخيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان اممنا ملائكه كانوا يطول الرحل و يقضي الضيف وتفعل هلكت الجاهليه بذلك فهل ذلك نافعك ايها قال صلى صل الله عليه وسلم لا قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائل والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائلة الإسلام, إلا أن يدرك الوائلة الإسلام فيعفو الله عنها ورغم سئل من حديث داود بن هند. تسلم عليه والموؤودة في النار لماذا في النار؟ الألباني. طيب هذه الوائده التي قتلت الطفل وحفرت له وقتلته الموجوده ما ذنبها لكنها طفل ام من يخرجها هذا واحد يعني هذا ليس عاملا الالف واللام هنا للعهد يعني هذه الموعوده بالذات ام للجنس الاصل انها جنس وتسمى العهد على حسب السياق فهنا السياق ليس فيه ان هذا خاص بهذه الموعوده خاصه ام لا هذا قد هذا هذا لعل هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأطفال المشركين لأن أطفال المشركين لفيهم سبعة أخوال الأهل العلم أرجحهما أرجحها قولان القول الأول مختاره البخاري رحمه الله ويضع عليه صحيحه وهو أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة في العرصات يبين الله طريق طريق الهدى وطريق الضلال واي الطريقين سلكوا واعتمد في ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما سالته عائشه عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين والقول الثاني هو قول وترجيح وترجيه بعض مشايخنا وهو انه في الجنه لحديث تنازع العلماء في حسنه وضعته والاظهر أنه حسن إن شاء الله وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطفال المشركين خدم أهل الجنة وحملوا حديث عائشة لانه أقوى من جاهة الإسلام لأنه عند البخاري صحيح حملوا حديث عائشة أن هذا من باب التأديب لها لماذا تسالي عن هذا؟ ماذا ينفع فيه؟ إذا عرفت أنه في النار أو أنه في الجنة؟ والقول الثاني في توجيهه أن هذا كان قبل أن يخبر بهذا أنه في الجنة وهذا التوجيهان كل منهما حسن إن شاء الله فالأظهر الأطفال المشكين في النار أما هذا الحبيب قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه في الجنة لأنهم في الجنة نعم <تصفيق> وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال ابن أبي حافي وانظر في المسنة هكذا الحديث يا أكرم الوائدة والموؤود في النار هكذا نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إخحاق عن عرقمة وأبي الأحوة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجدة والموعوده في النار وهذا في يحيى الحماني هو ضعيف نعم نعم وابو إسحاق. ايضا من عن خارج غابي الاوحص عن اسرائيل عن هذه اسحاق ايضا فيه كلام شير. نعم السحير جميل نعم خير مم. نعم على له بما قبل نعم مم. وقال احمد ايضا حدثنا اسحاق الازرق اخبرنا عوض حدثتني حثناء حدثني بنت بإسم معاية اثناء بنت معاويه بنت معاويه ابهرينيه عن عمها السرينيه سرينيه نعم <تصفيق> ابهرينيه عن عمها قال كنت يا رسول الله من في الجنه قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والنوعوده في الجنه وقال ابن أبي حاسم حداد الباني صححه كيف هذا مر المؤولة في الجنة ولا في النار مر الوائده والمولود في النار حديثان صحيحان وهنا في المؤولة في الجنة المولو... المولود في الجنة والمؤولة في الجنة كيف هذا يحمل على الكلام السابق نعم قال <تصفيق> ابن ابي حاتم حدثني حدثنا ايوه فهمت الكلام السابق ولا ما فهمته ها ما فهمته ما يقول مفهوم الكلام السابق ما هو عبد الملك صدر. قبل ان يخبر النبي عليه الصلاه والسلام نعم لعل هذا قبل ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار لعله قبل أن يخبر ثم لما أخبر بلغ الوحيد الذي أرحاف الله إليه فقال إياه من نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبي قال إيوه حدثنا إححاق الأزرق إححاق الأزرق وقال أحمد أحمد أيضا حدثنا إححاق الأزرق أخبرنا عوه حدثتني حدناك أخبر <تصفيق> حدثتني حسناء ابنة معاوية السرينية السرينية عن عمها. قال كنت يا رسول الله من في الجنة قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمغودة في الجنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا قره قال سمعت الحسن يقول سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله من في الجنة قال صلى الله عليه وسلم الموغودة في الجنة هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله مرسيل الحسن من أضعف المراسيل. حسن البصري رحمه الله أبو سعيد مراسيله أضعف المراسيل. نعم نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد أبو عبد الله الطهراني. الطهراني. الطهراني الطهراني الطهراني لا اله إلا نعم حدثنا حفظ بن عمر العدي العدي حدثنا حذيفة الأدار عن عكرمة فقال قال عباد الله عنه أفراد المشركين في جبنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى و... وإذا الموضوع تجللت بأي ذنب يكتلت قال لنا العباس رب رضي الله عنه في قال وأحهاد حديث في حفظ ابن عمر في العدني هو بعيد. انظر حفظ ابن عمر لا يصح تكلم عليه عندكم الشيخ ناصر الباني شيرو. نعم الوائد هو الوائد هو No. No, een no, beetje. No, no. <laughs> الجعب قال انطلقت انا واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله ان امنا مريكا كانت تصبر رحم وتطرق الضيف وتفعل وتفعل هلكت في الجهرية فهل ذلك نافعا شيئا قال لا قال قلنا ذا انها كانت وادت افتان ذنا في الجهرية فهل ذلك نافعا شيئا قال لا والموريد في النار ان تدرك اللائد الاسلامة الله عنه <تصفيق> طيب نعم وقال عبد الوزاق أخضر لإسرائيل عن شماك ابن حرق عليه ومان ابن بشير عن عمر ابن الخطاب ربي الله عنه في قوله تعالى يعني المشتور هنا في قول ابن عباس من زعم أنه في النار بقد كذب ولا شك المشألة خلافية بل القول بالتوقف فيهم قول قوي هو اختراع الإمام المخارج وجماع من الحقيقين والمحدثين من العلم وبعضهم يقولهم في النار هذا في الآخرة أما في الدنيا يعامل معاملة المسلمين أم الكفار من حيث الدفن والتفسير والتكفير والصلاة عليهم يعامل معاملة آبائهم الكفار لا يصلى عليهم ولا يغسل ولا يكفنوا ولا يدفنوا في مقابل المسلمين إنما يلحقوا بآبائهم أما في الآخرة فكما سمعتهم فيهم سبعة أخوان أرجحهم الاختبار في العرصات أو انهم في الجنة هو الاخير والاظهر والله اعلم واختيار شيخنا نعم حفش. نعم حفص ابن عمر بن ميمون العدني الصنعاني <تصفيق> ابو اشماعيل لقبه الفرق بالفاء وشكول الراء والخاء المعجم ضعيف من التاسعه نعم حفص ابن عمر العدني ضعيف فالاثر الى ابن عباس ضعيف لا يصح نعم وقال عبد أخبرنا اخبرنا عن حماد بن حظ عن النمال بن عن عمر بن فضاض رضي الله عنه في قوله تعالى فاذا الموضوع اخر <تصفيق> قال جاء قائل بن معاصم رضي الله عنه عفوا عفو. تخريج هذه مهم جدا فان الرافضه والشيعة والمبتدعه ربما اخذوا بعض هذه الاحاديث وأخذوا اطعامهم في الاسلام من خلالها ان الحديث الموجوده في الجنة صحيح والحديث الاخر صحيح الموجوده في النار فياخذ هؤلاء المجرمون من الرافضه وغيرهم مثل هذه الحديث ويطعنون في الصحابه قل هؤلاء الذين كذبوا على الرسول مره يقولون الرسول قال في الجنه ومره يقولون قال في النار كم رسل هو موحد محمد كيف يقول محمد مره في الجنه كيف كل مرة في النار؟ لذلك فالأول العلم لا بد أن يقف على كلام العلماء في تخريج هذه الأحاديث والجمع, والجمع بينها مهم جدا. مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الموقولة في الجنة، ومرة قال الموقولة في النار. إذا لا بد من تخريج ذلك. <تصفيق> نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى ولدت الله جاء خيث بن عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لي قال صلى الله عليه وسلم عن كل واحده قال يا رسول قال الله تعالى وحدثنا فصحم عن فصحم عن كل واحده منهن بدلا قال فتر ابو بكر البزار هو فيه ابو الفضل وعذب الذاه ولم يكتب الا ابن سعيد بن مهدي عنه تكلم عليه ناصر قال بن قال الالباني في ششله الشافعي قال جيد صحيحة. نعم عليه إن صح القبر يكون من بنتا له في الجاهليه عليه أن ينحر بدَدَ بدنه كفارة يذبح عنها بدنه كفاره نعم. نعم. هذا معارض يعني إذا نعم. لا الموجودة فيه ريشي فيه إذا ولدت إذا ولدت أمر آخر رشت موجودة؟ نعم يقول لها موجودة لا شك لكن عنده يعتق أيضا مع الديه الله لأن الديه في كل أحد او صغير دية المسلم كامناقة إذا قدر إنسان, إنسان يجفع كامناقة ناقه يعني خمسمائة ألف على أقل من خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف وإذا كفر سنًا له يسرح كام؟ ها؟ ها؟ لا سن واحد لا ليس القصاص أقول الدير الله قال هو الجرح قصاص خمسة بعشرة قلنا عشرة من النقل ما يسرح يعني, يعني حوالي خمسين ألف أو ستين ألف يعني انتبه به أنت واحدة تعطي تدفع لها خمسين ناس هذا الإسلام أدم الناس قبل أن ترفع يد خذ الخمسين من أين ألف من أي نادي بخمسين ألف أو ستين ألف السن الواحدة إذا كسر له سلّن واحدة مليل. جنيه. مليل. خمسين ألف لا جوني س... من خمسين لستين ألف إذا كسر أصبع يدفع كم هيدا فيه هي عشرة عشر أضيع عشر يعني عشرة من الوقت يعني أيضا خمسين أو ستين ألف خمسين أرسل إذا فقع عينا يدفع نصف ديئة خمسين يعني مثلو وخمسين أمس إلى ثلاثمائة إلى وخمسين أمس لكن, لكن لو أن الإنسان نظر في بيتك فأقرشت بصنارا ومقعت عينا هل له لهوديا؟ ليس له شيء بل يؤذره الحاكم يضربه ويؤذره لأن عينه قد تعدت إلى ما حضرنا الله وكشف العورات شريعة وضبطة هل يوجد قانون على وجه الأرض يضبط الناس مثل هذا التشريع الإلهي من الله عز وجل لا والله لا يوجد قانون أبدا على وجه الأرض مهما فكر العقلاء والأذكياء من الناس أن يؤذبوا الناس بهذه بغير هذا الطريقه الشرعيه قد عرود وكتب شروط جزائية وكتب مواتيئ أخبر لكن إذا اقيمت الحدود في الارض كما قال الله ولو أن أهل, ولو أن أهل الكتاب قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والانجي وما أنزئ لهم من ربهم لأتعنوا من فوقهم ومن تحت ارضهم تاتي النعم باقامه بالسراط نعم وبعد الإسلام اليوم لما يأتي يقول هتقيم الحدود يقول لنا لا نقيم الحدود تستحي نقاط الحدود يا رجل قل نعم سنقيم الحدود هي شرف لنا هي تاج على رؤوسنا هي شريعه ربنا لماذا نستحي قل نعم لو انني خاتم ساقيم حدود الله في الارض فحد يقام في الارض خير من ان يمطروا اربعين سنه خير ينزل منذ أربعين سنة من الأرزاة والخيرات في, في جنة تستحي ويأتي يقول له محمد هشان الغناء حرام يقول الغناء طبعا حرام وما تقولش باج الغناء حلال وحرام وحرام لا ما تستفرش ثم بعدها بسلوات يقول الغناء كلام حلاله وحلال وحرام حرام يعني ينتقد ما كان ينتقد اي كل ما كان ينتقد فسبحان الله لو الانسان كان جاهلا ثم رجع عن جهله وقال بالحق الحمد لله لا باس ابدا اما ان يتلون هذا العام اصغر هذا العام احمر هذا العام نبيتي بين الاصغر والاحمر ما هذا ما يتلون من اجل من قد ياتيك ملك الموت الان وانت تتكلم ماذا تقول ربك عز وجل شاء الله السلامه الانسان يصمت كان على فهم الواقع ولا يتكلم خير أن ينطق بالباطل لا يوجد احد يرغبك ان تتكلم بالباطل والعياذ بالله نعم وقد رأى ابن ابي حدث أخبرنا أبو عبد الله الطهناني فيما كتب إليه قال حدثنا عبد غزار وذكره بإثنانه مثله إلا أنه قال وأدت ثمان بنات لي في وقال في أجله فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدلا ثم قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أولا وفي لغة إن شئت ولا هذا العمل التخييص وليس على الوجوب لو صح الخبث نعم هو اسنانه خبثا ثم قال عفوا ولذلك لا اعلم فيما خرجوا من كلام العلماء او سمعت من مشايخنا ان احد من العلم قال في ديه الموجوده انه يعتقد بدلا معها وانما يقولون ديتها ديه الانسان اذا نزلت حيه وقتلها ففيها فيها اما لو ضرب المراه في بطنها برجله او بيده فسقط الجنين ميتا هذا له حكم واذا نزل الجنين حيا فضربه فقتله فله حكم الاخر فالاول فيه غرة عبد او امه اذا قتله هو ذاهب بطن امه فيه غره عبد او امل يعني ما يساوي ثمن عبد او امل للعبيد ذي الاحرار واما اذا نزل فقتله ودفنه ففيه اديه كامله مئة ناقه نعم فيقال في الجزائر والعياذ بالله في العشر سنين التي العشر سنين السوداء كانوا الخوارج هناك كانوا يأخذون الاطفال من ارجلهم ويضربونهم في الجدار حتى الموت قال لي احد اخر الجزائريين هذا كلام احد منكم شاهد هذا الجزائريون وكان هناك عشر سنوات سوداء في الجزائر الخوارج فعلوا فجرا عظيما ولم يرجعوا بفضل الله الا عن طريق من ها العلماء لما نفهم الشيخ ابن هم على الجبال وقد حملوا السلاح وأفصل فشابا عظيما في الجزائر حتى يقول لهذا الأخ أنه كان البيوت لا تفتح إلا الشاعة الثانية صباحا وتغلق قبل صلاة المغرب في المغرب والعشاء والفجر في البيوت ومن خرج ومسؤول عن حياته ليس في الدولة كان يقدمين حتى الأطفال الخواجبات ولما نصح الشيخ والأين في موجودة هذه على الشبكه مناصة الشيخ محمد للخوارج في الجزائر وثقوا الله سبحانه وتعالى وردهم الى دولتهم ورجعوا لكنهم بدأوا لها ايضا ينبتون مرة اخرى ولكن الناسا كل ما قال كلما نبت لهم عرق قفا الخوارج كلما ينبت لهم عرق يقطعوا اهل السنة بازالة شبهاتهم وظاهرتهم نعم لذلك افضل طريقه للقضاء على الخوارج ما هي مناقشه العلماء لهم كما فعل علي وارشد بن عباس وكما نهى الشيخ ابن للخوارج الخوارج في الجزائر نعم ثم قال حدثنا ابي حدثنا حدثنا عبد الله بن رجع حدثنا قيس بن ربيع عن الاغارب بن الصباح عن خليفة عن خليفة ابن سفيان قال علي بن عاصم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وعدت النبي عشرة نسألهن لي في الدارية أو ثلاثه عشرة قال صلى الله عليه وسلم أعرف على لدن نسما قال لما اعتق عددهن نزما فلما كان في العلم المقبل جاء بمئة ناقه فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثار ما صنعت بالمسلمين قال عليم أبي رضي الله عنه فكنا نريفها من سميها القيسية وهذا الحديث فيه قيس بن الغبيع قال عبد الحمد في التقريب فذوب تغير لما كبر وأدخل عليه ذو ما ليس من حديثه فحدث به فيسناده فيه بعضا نعم ولا عدا ينتفي بهذا في التفسير في هذا اليوم نعم نعم نعم نعم نعم مرحبا مارك دائرة من النسائل الحديثة المعروفة الان اثناء مدة الرضاعة اي لمدة ثمتين مرأة الحمل يجوز إذا كان الإنسان خاف على الجميع أن لا يتمدس الرضاعة يجود أن يعزل أو يأخذ... تأخذ المرأة وسيلة حديثة لتنظيم الحمل حتى يتم الولد الرضاعة تجد هذا لا. لأن هذا حق الطفل الأول نعم شكرا لك أنه عن تخوي المرأة أن أسألك مرتين أو ثلاثة عجبك عجبك مش عجبك تزوج هذا غلط أن الرسول قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام ما معنى ثالث المرأة بولد ولدين وثلاثة وتقول قلاص تأولي أين المرأة ثلاثة عشرين وخمسة عشر أين هذه البطرة ينشف رجل وخلفه خمسة عشر ولدا وعشرون ولدا يهابه الناس ولا ولدها لكن أبو واعد الثلاثة مش كيل ضعيس انا لقد تزوج الودود الولود فإيه مكاسر بكم الأغمى يوم القيامة لا يصرف المرنة يدور حتى ننجم ولد وجنه زراسة وأقف عندها الحداد الحرام نعم يشيريك ما معنى هو القيوم هذا من الثالثة وهذا من الثالثة في التعريف بيئة يعني من الطبقات الطبقات الثانية والثالثة وهكذا مالذوقات وضعها ولا مالذوقات نعم هل هذه مراتب الجنوب صحيحة اولا من الاكبر ثانيا عن شرك الاصغر ثالبا لجدع عراضي عن كدائر خامسا من الجنوب وهل الشرك الاصغر لا يفتر لشاحبي اذا مات دون طولة وطيج حزماتي وحجم سيئة شرك الاصغر في مزان اكبر من كدائر العمرية لامنها هل هذا صحيح نعم فاتين الجنوب كما ذكر ابن رحمه الله إنما داخل الشيطان إلى القلب خمسة الشرك فإن عجز عن إيقاعه في الشرك اوقعه في البدعة فإن عجز عن إيقاعه في البدعة اوقعه في الكبيرة فإن عجز عن إيقاعه في الكبيرة أوقعه في الصغيرة فإن عجز شغله بالمفضول على الفاضل ليس تلتيج الزنوب بهذه السؤال وأما هذا الشرك الأصغر أعظم من الكبائر فالعم وهذا مذهب الصحابة منهم عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه وارضاه بما صح من اسناد اليه لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغيره ولو صادقا والحلف بالله كاذبا الحكم انه يمين غموس من الكبائر اذا كان على امر النظر واما الحلف بغير الله ولو صادقا فهذا شرك اصغر ايهما اعظم الشرك الاصغر والثالث المشألة ما هو هل هذا صحيح ان الاسراء الصغائر يدخلها الى الشرط الاسهب لان اصراء الزلوط يكون في تقديم الهوى على كاعة الله يكون في ماذا؟ تقديم, تقديم الهوى على كاعة الله هذا قول بعض علماء ان الاسراء الصغائر يحولها الى كبيرة ولكن المحاققين من الهل يقولون ان الاسراء على الصغائر لا يحولها لشبائل والكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة اما السؤال في نظما ايضا وهو السؤال المهم هل مرتكب الشرك الاصغر يعامل معاملة مرتكب الكبيرة في الاخره ام انه لا بد ان يعذب قولان اهلل القول الاول هو قول الجمهور لارسو أن ان مرتكب الشرك الاكبر يعامل في الاخره معاملة مرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة في الآخرة حكمه أنه تحت, تحت المشيئ ان شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة برحمته بلا سابق عذاب وان شاء سبحانه أدخله النار بعدله على قدر كبيرته ثم يدخل الجنة بعد ذلك والقول الثاني هو شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وإمة الدعوة شيخ محمد زهاب وتلميلته وأحباده جميعا قالوا بأنه تحت الموازنه ما وعد ما معنى تحت الموازنه يعني يوازن بين الشرك الاصغر وبين حسنات وايها رجح ان رجحت الشرك الاصغر ان مدحت الشرك الاصغر فانه يعذب قالوا وهذا تادب مع قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ولم يفرق في الايه بين الشرك الاكبر و والأسرار. وعليه فإنه يكون تحت الموازنة وهذا القول له وجاهته وله قوته وهو اختيار بعض علمائنا ومشايخنا ولكن الجمهور على أنه تحت المشارك نعم أشارك من فرق بين الهن مع أن الجميع ابن تيمية ومن معه وائمه الدعوه ابن القيم يقولون بان التكبيل الشرك الأسر لا يخلد في النار الجميع الجمهور والمخالفون لهم كلهم قالوا انه لو دخل النار يدخلها ليس على سبيل الخلود نعم. ما عليك ما الفرق بين الهم والحجن الايه ما الفرق بين الهم والحجن علي. هم او غم يعني بينهما تقارب ولذلك تقول اعلان مهم ولا هام مهم لأن الهانة الذي يصيب الإنسان بالهم والغم في عرض وفي فرد للرؤية فيها أيضا أن الحديث ما يصيبه من هم ولا غم ولا أذى يعني ما يصيب القلب من حزن وألم حد الشوكة وشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يعني إذا صبر أن يذكر ما من هذا من أن يفترى لا لا يوجد صلاه لأن محمد عليه الصلاه والسلام هو اخو الانبياء المسلم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني قال عليه الصلاه والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي الا ادخله الله النار نعم اجل هذه الفتره الان نعم هل كل مسلم يأخذ كتابه بيمينه حتى اهل الكبائر نعم كل مسلم يأخذ كتابه بيمينه حتى اهل الكبائر نعم هل يدخل جنة سبعين الف مرشدين مدينة هنا بلا عذاب الحساب قبل حساب الاخرين او نعم نعم ممن يدخل الجنة بلا حساب ما جاء في حديث الكاشة بن نصر رضي الله عنه ان الاسرقان هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية إذا مرضوا، ولا يكتوون يعني لا يعالجون بالكيد ولا يتطيرون يعني لا يتشاؤمون بالطير وغيره وعلى ربهم يتوكلون إذا وصف الإنسان بهذه أربعة اوصاف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن يدخل النار بلا حساب ولا عذاب. الذين يحسبون في من الناس اولا السبع ناس الكفار لا يحسبوا لأن طريقهم معروف فاهدوهم إلى صراط الجحيم الهداء هنا بمعنى الدلالة لأنه آخر شيء قبل دخول الجنة ودخول النار هناك قنطرة يعني عند المرور على الصراط يوجد ظلمة المؤمن ينير له عمله الصالح فيمر من على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدبه من الشعر وحوله خططيه كأنها شوك السعدان يمر عليه وهذه الظلم الذي قبل الصراط ينور الله عز وجل للمؤمنين بأعمالهم على الصراط ويأتي أقوام من ظاهرهم الإيمان وهم المنافقون فياتوا فيدخل الظلمه فاعمالهم لا تضيء لا تضيء الاعمال لأن اعمال كانت ليست لله سبحانه وتعالى فياتوا كم يصلي ويصوم ولهم يحيى ويجاهد واذا بعمله لا يضيء هذا عمل يضيء هذا عمل يضيء ما في لا يضيء مظلم ظلام في ظلام فاولادهم المؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم ناخذ من نوركم فوقير ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا حينئذ فظلم بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبل العدل قبل دخول الجنه والنار النار بعدما يمر على الصراط ومر اهل الجنه لكي يدخلوا الجنه قبل دخولها مباشره هناك قنطره يوقف المؤمنون حتى الصديق حتى عمر فيوقف كل واحد منهم يؤخذ ما كان له من حق على أخيهم فيدخلون الجنة بعد النقاوة كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين على هذه الخنطرة ولذلك في حال الكفار قال الله عز وجل وفيق الذين كفروا الى جهنم زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت ولا فتحت فتحت لم يقل الله وفتحت يعني مجرد المجيء يكون معه دخولنا واما في المؤمنين فقال الله وفيق الذين كفروا ربهم إلى الجنه زمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت فالمجيء شيء يقفون على هذه القنطره من وينظفون من حقوق بعضهم لبعض مجرد ان تقول يا اخي احمد هذا ينظف جيدا هذه غيبة لان احمد هذا ينظف جيدا مقصود تقول له هو مباشره اتق الله في عملك ونظف جيدا اما ان تقول لعبد الملك احمد هذا ينظف جيدا انتبه هذه غيبة تاسن من قيامه عالم لماذا قلت له لم يدرك شيئا بل سبحان الله اللهم الله الذي لا اله غيره ان لم تدركنا رحمه ربنا فنحن في النار بلا شك فعائشه قالت على زينب فقط ماذا قالت قال من قالت يا رسول الله انها امراه قصيره لا ليس الطوف هذا كلام ما في مشكله عائشة قال عائشة هذا يا عائشة لقد خلقتنه لو مزجت يعني خلقت لو مزجت دماء البحر لمزجت يعني لعثدت ولذلك حق أن يقال ما أكثر شيء أولى بالحبس بطول من اللسان أكثر شيء أتجهبه ما هو ولذلك جعل الله له بابين، باب من اللحم الشفتي وباب من أصلام من أعضام الأصلام، وعند أصلامه يزول زيادة. ولذلك الحديث من صمت نجا، فلوق الخير أول يصوت. إنها امرأة قصيرة لقد قلت كلمة، لا مجملات، لا مع زوجة ولا غير زوجة. ولمع ولد نام جمالات لقد يا عائشة مع انها احب الناس الى قلبه يا عائشة انتبه لقد قلت كلمة لونجت بماء البحر لمزه يعني اتشدته على الله فالله ام الصلاة بعمل اتشد الاشياء <تصفيق>